فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمَلَتُ بِمَا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 والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات